لا إله إلا الله لا إله إلا الله على كل لا شك أننا جميعا انزعجنا مما حصل من اعتداء من قبل الحوسين على أخواننا في دماج ولكن هذا الانزعاج ينبغي ألا يكون فيه اندفاع إلى الأمور بدون ترون بدون ضوابط شرعية فعلى كل إن منذ أن حصل هذا الحصار والمشائخ متواصلون مع من يقدرون على التواصل معهم من مشايخ قبائل ومن إخوة على خير ومن مسؤولين للسعي في فك الحصار لأنهم يرون أن إزالة الحصار هو الذي يفتقر إليه ويحتاج إليه لما في ذلك أعني من الحصار لما فيه من الاعتداء العظيم والجرم الكبير كما هو معلوم فما أوضحنا ذلك في الخطبة في خطبة الجمعة التي قبل هذه الأخيرة واستمر المشايخ وهم في مكة ولما رجعوا إلى هنا اجتمعنا نواصل ونتواصل مع الإخوة فلما حصل هذا الحادث الكبير وهو يعني قيام الحوثيين بالضرب على جبل البراقة اجتمع من تعرفونها هنا ومن ثم تشاوروا في ماذا يواصلون فيه في أمر فك الحصار. في أمر الصلح فرأوا على أنهم يعني يحرصون على اللقاء بالرئيس من أجل وضع الأمر عليه ومطالبته بأن يقوم بما يجب أن يقوم به من تعاون ودفاع كان الطلوع في الأمس والدخول على الرئيس وفقه الله في الأمس وضع الأمر عليه والمناشدة والمطالبة بالجدية في فك الحصار بالجدية في فك الحصار فهو يعني أظهر يعني استعدادا واتصالا لبعض المسؤولين أن يقوموا بذلك ويعني حسب ما هو الظاهر على أنه سيحرص على ذلك والله عز وجل له الأمر كله سبحانه وتعالى وقد تواصلنا مع أكثر من مسؤول من مسؤولي الكبار في هذا الأمر فكان يعني ما بقي ما سمعتم الذهاب إلى الرئيس وكان ذهاب المشايخ إليه مطالبة بفك الحصار.